آياته فكانوا عنها معرضين والإعراض الصدود عن الشيء وعدم الالتفات إليه كأنه مشتق من العرض بالضم وهو الجانب لأن المعرض لا يولي وجهه بل يثني عطفه ملتفتا صادا ولم يبين جل وعلا هنا شيئا من تلك الآيات التي آتاهم ولا كيفية إعراضهم عنها ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى. فبين أن من أعظم الآيات التي آتاهم تلك الناقة التي أخرجها الله لهم بل قال بعض العلماء إن في الناقة المذكورة آيات جمة كخروجها عشراء وبراء جوفا من صخرة صماء وسرعة ولادتها عند خروجها وعظمها حتى لم تشبهها ناقة وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعا وكثرة شربها كما قال تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وقال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فإذا علمت ذلك فاعلم أن مما يبين قوله هنا وآتيناهم آياتنا قوله فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء الآية وقوله واتينا ثمود الناقة مبصرة الآية وقوله انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر وقوله ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قديب إلى غير ذلك من الآيات وبيّن إعراض قوم صالح عن تلك الآيات في مواضع كثيرة كقوله فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وقوله فعقروها فقال تمتأوا في داركم ثلاثة أيام الآية وقوله كذبت ثمود بطغواها اذ بعد اشقاها فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها الايه وقوله فنادوا صاحبهم فتعاطف فعقر وقوله واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وقوله قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أصحاب الحجر وهم ثمود قوم صالح كانوا آمنين في أوطانهم وكانوا ينحتون الجبال بيوتا وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى كقوله تعالى أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين وقوله تعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله الآية وقوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطع الصخر بنحته بيوتا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق أي ليدل بذلك على أنه المستحق لأن يعبد وحده وأنه يكلف الخلق ويجازيهم على أعمالهم فدلت الآية على أنه لم يخلق الخلق عبثا ولا لعبا ولا باطلا وقد أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقوله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق الآية وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن وقوله أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى وإن الساعة لآتية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الساعة آتية وأكد ذلك بحرف التوكيد الذي هو إن وبلام الابتداء التي تزحلقها إن المكسورة عن المبتدأ إلى الخبر وذلك يدل على أمرين أحدهما إتيان الساعة لا محالة والثاني أن إتيانها أنكره الكفار لأن تعدد التوكيد يدل على إنكار الخبر كما تقرر في فن المعاني وأوضح هذين الأمرين في آيات أخرى فبين أن الساعة آتية لا محالة في مواضع كثيرة كقوله إن الساعة آتية أكاد أخفيها وقوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقوله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها الآية وقوله وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن الآية وقوله ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبث غير ساعة وقوله قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وبين جل وعلا إنكار الكفار لها في مواضع أخر كقوله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتاتينكم وقوله زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا وقوله إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا قوله تعالى فصفح الصفح الجميل أمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة أي يصفح عمن أساء الصفح الجميل أي بالحلم والإغضاء وقال علي وابن عباس الصفح الجميل الرضا بغير عتاب وأمره صلى الله عليه وسلم يشمل حكمه الأمة لأنه قدوتهم والمشرع لهم وبيّن تعالى ذلك المعنى في مواضع أخر كقوله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقوله وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وقوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره الآية إلى غير ذلك من الآيات وقال بعض العلماء هذا الأمر بالصفح منسوخ بآيات السيف وقيل هو غير منسوخ والمراد به حسن المخالقة وهي المعاملة بحسن الخلق قال الجوهري في صحاحه والخلق والخلق السجية يقال خالص المؤمن وخالق الكافر بهذا نكتفي أيها المستمع الكريم ولنا لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته